بسم الله الرحمن الرحيم عشاق القمم تهديكم قمتها الأولى وتتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم فاليكم فاليكم فاليكم القمة الأولى إليك يا من أحببناك إليك يا من عشنا معك أجمل اللحظات. يا من رسمت بإبداعاتك الدائمة أجمل اللوحات وسطرت بتفوقك المتواصل أرقى معاني السمو والحب والإخاء فإليك أنت وحدك أيها الغالي إليك يا منتدى المعالي شبابنا شبابنا هيا إلى المعالي هيا اصعدوا هيا اصعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا هيا اهتفوا يا معشر الرجال هيا اهتفوا هيا اهتفوا يا ماشر الرجال قانون كل الناس إن لا لا نبالي قانون كل الناس إن لا لا نبالي جبابنا شبابنا هيا إلى المعالي, المعالي يصعدوا هيا صعدوا شواطئ الجبال يهتفوا هيا يهتفوا مع شر الجاني يهتفوا هيا يهتفوا مع شر الجاني كل الناس إن لا لا نبالي قانون كل الناس إن لا لا نبالي شبابنا شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا هيا صعدوا شواخ الجبال هيا اهتفوا هيا اهتفوا يا معشر الرجال هيا اهتفوا هيا اهتفوا يا معشر الرجال قنون كل الناس إن لا لا نبالي قنون كل الناس إن لا لا نبالي شبابنا قطعنا أن تعود للمعالي لواحة الايمان كي تسود بالمعالي شبابنا قد حان أن تنودعوا لواحة الايمان كي تسودوا تسود قد بكم سيصعد الوجود الوجود قد بكم سيسعد الوجود الفكر ويقهر المستعبد العنيد بالمعالي ويقوى المستعبد العنيد شبابنا شبابنا هيا <حي <chains> إلى المعالي هيا صعدوا هيا صعدوا شوال الجبال هيا تفوا هيا <حياتفوا> تفوا يا معشر الرجال هيا تفوا يا <حياتفوا> <حياتفوا>. معشر الرجال <طلؤول> <كل> الناس إن لا لا, لا نبالي الناس إن لا لا نبالي <لا>